عباده الذين اصطفى الله خير ام ما يشركون سبحانه سبحانه خلق الخلق وخط بقلم القدره على صفحات هذا الكون هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضراتكم معنا وأولى حلقات هذا البرنامج اليومي الذي يأتيكم طوال شهر رمضان الفضيل في مثل هذا الموعد من كل يوم صفة الصفوة والذي نستضيف فيه عبدالله التامي الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في أولى حلقات صفة الصفوة مرحبا بك واهل وسهلا بك الله منا ومنكم ومن كل برحمته هذا الشهر شهر خير على الأمة كلها الله, الله تبارك سيدي بدايه نقف عند عنوان هذا البرنامج كعادتنا دائما لابد من حلقه تمهيديه او توطئه لمساتك هذا البرنامج وتياره حلقات ان شاء الله طوال الشهر الفضيل صفوة الصفوة ماذا تعني؟ ماذا <سأخن> الله ربنا على ما أصدي وأصدم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يصف من ي... هو هو الذي يصف الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يعني يعني ل ل ليس أنا ولاست أنت. عندما هو الله الذي يصف نعم سبحانه لما وصف البعض بأنهم المستفيين الأخير. بالاصطفاء من الله من عند الله سبحانه وتعالى ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين بالاصطفاء من الله قضيه الاصطفاء هذه ليست من البشر فالله اصطفى من بعض الناس او بعض الخلق ملائكه واصطفى من بعض الناس اناسا يعني في, في جماعه نستطيع ان نسميهم الصفوه من هم الذين اصطفاهم الله عز وجل الذين سبقت لهم من الله الحسن أما إذا تحدثنا عن صفوة الصفوة فهي المجموعة المنطقة المختارة من الصفوة نعم ولا نستطيع أن نصف هؤلاء أو أن نقول من هؤلاء إلا أن يكونوا أنبياء الله ورسوله في الدرجة الأولى نعم في المقام الأول نحن عندنا صفوة الصفوة طائفة المختار المصطفى من المصطفين نعم يعني, الـ الـ الـ الـ يعني الذين وقع عليهم الرضا الرباني الاختيار الالهي فهؤلاء وضع الله فيهم ملكات بحيث انه لما سبحان الله جاء الاصطفاء موافقا للملكات يعني أن أنا هو لم يجهزهم بدايه مثلا هم جهزوا اصلا الله جهزهم لأ... لانها انا عطى رباني منحة من الله عز وجل سبحانه طب على هذا يقاس عليهم افعال اقوام البشر على الانبياء مثلا لا, لا هم هم القدوة يعني إذا, اذا نحن قلنا من قبل ان هناك موازين للاعمال وموازين للأفعال للافعال وموازين للاشياء نعم تمام صحيح هم ميزان البشريه في انقى نقائها الفطري الذي اهبط الله بها ادم على هذه الارض طب هل لنا الناس الذين مصطفى الله تبارك وتعالى هذه الطعيفة تحديدا لا, لا لا لا هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا يعني هم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القديسين عظيم وقال ربنا هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا إذا نقسم في الأزل من عند الله الذي قسم الله حزوجات فأعطى بما قسمه بنظر ما قسمه هذه الملكات الاستفائية التي جعلتهم مصطفين أخيار فبالتالي نحن لما نتحدث عن هذه الطائفة كيف تكون أو كيف نكون نحن وفق منهجهم لأنهم هم القدوة وهم الأسوة مم. يعني إذا قلنا العهد الآن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع كذا يقول هذا نبي جميل لا أقوى على فعل ما يفعله النبي ما ما ما ما, ما, ما, ما, ما لا ما النبي له خصائص والنبي قدوة لنا في أفعال يجب أن نفعلها مم. الخصائص الخاصة للرسول صلى الله عليه وسلم توصف إيه فإذا فرها تفان صب يعني يعني إذا فرغت من العبادة فالصب مرة أخرى لعبادة تالية أما نعم. أنت أيها البشر العادي أو الإنسان العادي إذا قلت يتصرف أن تشرف الأرض أنتم متأكين لغاية كهذا كويس يعني اتقوا الله إيه ما استطعتم لكن اتقوا الله حقا تقاتل هذه تقال للصحابة هذه تقال للتابعين بخير القرون القرون الثلاثة الأولى نعم. أما نحن إذا قلت يتصرف أن شرف... الله عز وجل يعلم الآن أعلم أن فيكم ضعف بعد ما كان الواحد ب لا على حد ما بعد ما كان يكفيكم منكم ما و1000 والان كم يغلب و صحيح الان 700 ما يغلب واحد صح نعمل المنطق يعني نحن نريد في صفه الصفوه من الجنديه هذا العبق العظيم وهذا يعني هذا الوضوح الجلي. في أن يكون العبد عبدا لله عز وجل تظهر فيه صفات العبودية المحدة وتظهر فيه أخلاصيات يعني التوحيد لله سبحانه وتعالى ونحن لما نفتقد القدوات عندنا قدوات ثابتة لا تقبل لا لا تنتقص على مر التاريخ هذا وهم أنبياء الله الذين ختموا برسول الله عليه الصلاة والسلام فنحن نريد أن جل الكبیر والصغير والرجل والمرأة الشباب والفتيات لأبنائنا وبناتنا نحن نريد هؤلاء قدوة من هم قد لا نعرف عنهم الكثير نريد أن نجلية بعض من جوانب حياتهم وماذا صنعوا باقوامهم وكيف تنفرع احوال الأمم إذا استقاموا مع هؤلاء القدوة وهؤلاء صفة الصف. هذا ما نريد يعني في هذا البرنامج زي يعني إذن هو نوع من قصص الأنبياء هو نوع من قصص الأنبياء من بعد ثالث إذا جزت التعبير فهو يعني النبي أو الرسول يبعث الى قوم لا. هؤلاء القوم لهم مصائب ومشكلات يعني آثات. آثات هذا النبي وهذا الرسول جاء الى قوم مرضى وهو طبيب كيف عالج قضاياهم كيف عالج مشكلاتهم كيف ابعدهم عن الحرام وقربهم من الحلال كيف يعني اوصلهم من امه تائهه او شعب ضائع او شعب ضال الى شعب يعني مهتدي مم. فاسقطا لهذا الامر على واقعنا المر نحن امه تاهت منذ سنوات ولا منذ عقود طويله وما عادت بعد طيب قدوتنا رسول الله الذين يمثلهم خير البنيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فعندما نجلب بعضا من تاريخ هؤلاء في ومضات معينه تسقط على الواقع لتعالج افات الامه أكيد إن شاء الله يعني سوف يترك البرنامج أثرا طيبا في الناس فلفنا بصدد سرد قصصي وإن بعض الأحيان سوف نضطر إلى سرد يعني قصص معين سوف نلتزم فيه بكتاب الله عز وجل مثل ما قال المفسرون أو, أو, لا لا لا لا أو, أو المدخول في القف أو الأراء أو نعتمد أو على كثرة النقول الغير محققا لا بد أن نأتي إلى النقل الحقيقي وهو كتاب الله وما صح من أحاديث رسوله صدر علينا. فالقصة التي تريد أن أن من من مصطلحاتنا. هذا مرسد الآفات التي نزل وبوع الرسول لعلاجها. تمام, تمام على الواقع. ونرى منهج الرسول هل لنا في مثل هذه الآفة عشرة مسيرة لها؟ في هذا العصر. مثل إذا كان نوح بوذا إذا قام فيهم كذا وكذا، وشعيب ورثة إذا قام فيهم كذا وكذا. هل ترى هذه الصفات موجودة في مجتمعنا؟ فإن كذب موجودة كيف عالجها نبي الله نوح كيف عالجها رسول الله شعيب؟ إذن بهذا المنطق نستطيع أن نعالج أمور مشكلاتنا وحياتنا في قضية يعني, يعني إذن نوح هذا أليس له ملايين من أمثاله صحيح. قال يا بني أرقب معنا ولا تكن مع ال... إذا خلق نسق يا بني أغلق التلفاز لا يا بني لا داعي لا تؤخر الصلاة لا يا بني ذاكي لدروسك بجد لا إذن نوح بس الصورة مصغرة فماذا فرع العسفية فنحن نريد أن يعني من القصص القرآني عن طريق هؤلاء الصفوة كيف عالجوا هذه المشكلات وكيف نعالج نحن مشكلتنا حتى نخرج إن شاء الله في نهاية البرنامج بمجموعة من الفوائد نبو الله أن تصدر إذن الله بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة التي يقولنا أنها بمثابة توطيع لهذا البرنامج الصفوة الصفوة يعني لنا أن نعرج على الأمهات المؤمنين وعلى الصحابة وعلى التابعين ممن تأثروا واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وساروا على نهجه ما هؤلاء هم الصفوة يعني إذا كان الأنبياء ورثهم صفوة الصفوة، فعندنا الصفوة، رميات المؤمنين، الصحابة، التابعين، جمادات أجزاء إن شاء الله. آخر لأنه ما تقد يصود يعني سرّم يعني الأنبياء رضي الله عنهم. المؤمنين وووو و... و... الصحابة جيل تابعين تابعين وبعدين جيل التابعين وبعدين جيل التابعين التابعين. ثم نأتي بعد ذلك بجيل العلماء الأفذاذ والال ال الذين ال... ال... طرقوا بصمات في حياة الأمة وقد تكون بعض هذه القبض منسية لدينا يعني قد يتساءل سائل ونحن نقدم هذا البرنامج عبر شاشة السالفة الفضية المنطق أو منطق صدق الإعلام يفرض عليه هذا السؤال ربما يتساءل سائل لماذا صفوت أصفه في شهر رمضان؟ طيب. نحن في رمضان نرتقي أو من الواجب أن نرتقي. لا. من الواجب. يعني ولا نرتكس والبعض يريد أن نرتكس في حمأة الذنوب والمعاصي وما يطال المسلسلات وغيرها لكن نحن لا لا نعير هؤلاء بالا نحن ننصحهم في الله ثم نسال الله ان يصرفنا عنهم ويصرفنا عنهم نعم حقيقة ويصرفهم ويصرفهم معنا. فنحن نريد في شهر رمضان والقلوب نقيه مستقبله لكلام اهل العلم يعني يعني في حلقات حول الشاشات ووسائل الاعلام نريد في هذه الفرصه ان ننبه الغافل على مساله هؤلاءهم قدوتنا هذا هو المنهج الذي يجب أن نسير عليه نعم. نحن في حالة من التيه فإن أردنا أن ننتبه وأن نستقيم وأن نستعيد شرف الأمة وعزها المفقود، فما علينا إلا أن نقتبس من صفة الصفة بارك الله فيكم وعلى الله عليه سيدي القرآن الكريم يقول في في آياته منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصنا عليك نقص وكلم الله موسى تقديمه بارك الله فيكم وعلى الله العظيم. لماذا؟ هذه الآية ولماذا من قصص الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد بقصص الأنبياء في القرآن الكريم وضرب الذكر صفحة عن الآخرين لماذا الم... كم نبي وكم رسول دوليا كان مذكور النبي صوتنا السؤال هذا السؤال قال الأنبياء في رويتين ثلثماء أربعة وعشرون وثلثماء ألف كم؟ ثلثماء أربعة وعشرون ألف أربع وعشرين ألف. الأنبياء ورواية الله أربعة وعشرين ومائة ألف. مائة ألف. هذا العدد. عجيب. آه وقف التاريخ عزيز. الإنسان ضارب في الحياة. آه. ولكن الرسل الذين ذكر في في القرآن 25 وعشرين. يعني يعني هذا تفسير الآية منهم منقصصنا عليكم عليك الله النقصوص عليك لا وبعدين النبى خمسة وأربعين بالنسبة لمائة أرب ألفا رقم لا أولاد الذين خصوا يعني سنة. سنة. ولذلك ولذلك يبعت لما لما قال صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل وآتي النبي ومعه الرجلان وآتي النبي وليس معه أحد يا لطيف ثم أرى سوادا عد الضخم يعني فأقول يا رب هؤلاء أمتي يكون هذه أمة موسى ثم أرى سوادا يسد مشرق الشمس ومغربها أعرفهم غرا مخجنين من آثار الوضوء أقول هؤلاء أمتي أعرفهم صلى لا عليه وسلم فقضيت أن رسلا قفصتهم على رسلا لم نخص عليك فهؤلاء الذين ضرب الله الذكرى صفحا عنهم لأنهم يعني ربما جاءوا إلى قبيدة صغيرة أربماجا وإذا إذا عدد محدود لكن الخمسة والعشرين الم المذكورين في القرآن هم مثال حي لبقية إخوانهم من ملذق مذكور لأن عضلة الكثرة القرآنية أنها لا تهتم لا بال بالعشر بالأسماء ولا بالزمان ولا بالمكان ولا بالمكان وخلال رجول مؤمن من ألف رعاة ثم إيمان وجاء من أقفى المدينة تنزل 100 ساعة وطفقوا بالرجول وضربوا لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهم لا. لا. لا نهتمل بالاسم ولا بالزمان ده في أي وقت أصحاب الكهف سيقولنا 7-8-5-6 العدد ليس مشكلة ولا الاسم ليس مشكلة ولا المكان ولا زمان لأنه قصص زماء قصص أبدي آه. حتى لا يوسف وأخوه أحب ولا لم يقل أخوه من؟ لا نقول هذا عزيز ما يعني ما ما ما تطلع سلائفها ما تطلع سلائفها ما المهمة الغرض والعبرة من هذه كان في قصص معلومات من الباب ما كان حديثا نفطها إذا ما أتى به القرآن الكريم هو نحن نقف هنا نحن نقف على بالذكر أيضا كما ضرب الذكر على القرآن الذكر صفحة نعم هؤلاء طب هل لنا أن نفضل بعض الأنبياء والرسل على بعض الله يفضل، لكننا إحنا لا نفرق بين أحد منهم. الرسول. لا لا. لا, لا عمل الرسول بنزل عليهم بابيوه المؤمنون. بالله وما وكتبه ورسوله. لا, لا نفرق بين أحد من رسله يا خلاص. لا خلاص. انت لا لا سمعنا خلاص. تمام. سمعنا لا نفرق. لا. طال لا تفضلون ليلة المعراج عن يوم سرمتها وهو في بطن الحوت. ليغا المره المنتهى حيث العوالم الأخرى التي لا يعلمها إلا الله ونام. ثم رسوله لا. من بعده في مرى لكن لكن يظن واحد ونشوف يا ومحمد في سيده عند سيده المنتهى لا الله الله أهلا. هذا من ادبه الله عليه وبالتالي انا سيدنا موسى مثلا حينما قال له رب اصنعتك لنفسي وانا على عين. <تصفيق> نعم بس وانا اسكرت عشان تصنع العيب وكلم الله متسليم نعم نفس الطريقه لا نفضل لا نفضل نحن لا. لا نفضل ولا نفرق لكن ترك الرسل الله هو الذي يقوم نعم <تصفيق> فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض بدرجات <تصفيق> اه واتىنا عيسى بن مريم بالبينات اذا اثر ما قرره رب العباد من الذي يفضل هنا الله احنا نحن لا نفضل اذا هنالك مجموعة من الرسل مفضلة على بعض بكلام الله عز وجل. بكلام الله. و منهم هل... قول العزم. هم هم ليس قول العزم فقط. لا. ممن فضى قول العزم أيضا. يعني من أكبر صورة من صور التفضيل قول العزم. أصبر صبر كما صبر قول العزم الرسول. الخمسة الكبار هؤلاء لا يدانيهم مستوى. من الأنبياء والرسل. لا ورسل. من لا دوّر. منهم. سيدنا نوح. نعم. سيدنا إبراهيم. نعم. سيدنا موسى. لا. سيدنا عيسى. سيدنا محمد. عليه الصلاة والسلام. والعزيز. شو احنا نقل ولا نفرق ولا نفضل نؤمن بسيدنا عيسى ونؤمن بسيدنا موسى ومن كفر بنبي فقد كفر والآخرون لا يمنون بنبينا ويريون أن يحاورون تحاورون في ايه حوار الأديان ما هناك حوار الأديان ليس هناك ما يسمى حوار الأديان الأديان ما في أديان لا لا لا ما لما تعددت الرسل والرسالات والله عز وجل يقولي شارع لكم من الدين من هنا الايه فتعرفوا الضغط سمعك طبيعيه ولا ايه وزيئة. طب طبيعي فطرى لك ده قال عليكم من الدين وليس الابيات لمذا من الدين ما, ما وصلنا به نوح والذي اوحينا اليه وما وصلنا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه في, في, في, حلال. حلال. في بعد سلام الله كلام نعم ده خلاص وقال ان الدين عند الله الاسلام لا. الاسلام بمعناه العام بمعناه العام اه بس القضيه ايه يجملها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف في <تصفيق> تواضعه <تصفيق> الجمعه انما مثل ومثل الانبياء ومثل النبيين من قبل فمثل الرجل بنى بيتا فجمله حسن الا موضع على لبنه فينسو. فجعل الناس يطوفون ويستحسنون بناء البيت ويقولون هل وضعت هذه اللبنه فانا هذه اللبنه وانا خاطب النبي يعني ما قال انا البيت انا الدار انا بابها انا سقفها وانا المختار لا. أنا. لا. لبنه سبحان الله وذلك لما لما قرأ على الصحابة قصيد سيدنا إبراهيم قال رب أرني كيف تُحيي الموت قال أولم تؤمن قال أولم تؤمن قال بل ولد الأثنين مقلبين قال والله كنا أولى بالشك من إبراهيم الله والله منه صل الله وعظ جميل عجيب يقول إيه ترجع إذا ربك خسعت ما باله من ونصفت البيت قطعنا إيدي وسندنا يوسف, يوسف في السجن والله لو كنت والذي بعثني بالحق نبيا لو كنت مكانه لطلبت منهم أن يخرجوني قبل أن أو أول الرؤيا لكن يوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن يا بالكريم. الله أنا تعلم من لما سبق من إخواننا النبي أنا تعلم من خلق, خلق النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان وضعه مع إخوانه من السابقين الذين جاءوا يعني لتمهيد المسالك. يعني هنا يعني يطيب لي أن نركز على نقطة علها تكون حتى لا تكون مجال للجدال بيننا في هذا البرنامج مسألك الأديان لا أديان هو دين واحد دين واحد هو دين التوحيد حتى ما بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون أم كنتوا شهداء إذ حضر عقوب الموت يعقوب من إسرائيل إسرائيل هو رحي. إسرائيل نفسه الله قال لبنيه قال ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون الله حتى الجن انجد واننا من المسلمين ومننا الباسطوله دون ذلك كنا برهقه سبحان الله ولما احس عيسى من من سفره عن انصار الى الله قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد مسلم. مسلم. قال ابن قيس رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذه دعوة حتى في في في في سحر السرعان تنقم منه إلا أن أمنا بربنا. ربنا, ربنا أفرغ علينا, علينا صبرا, صبرا وتوفنا مسلمين. لا. هي سبب ولهذا إن الدين عند الله. ولذلك لم. وهو في رحلة الحج صلى الله عليه وسلم. لا. قال أبا بكر أي يا أي أبا بكر أي واد هذا؟ واد محمد. آه ما كان يعرف أن مونتجر أحالة. كانوا الاثنين أبو شواب يقصد في الوادي محدد سبحان الله أي وادي هذا قال هذا هذا وادي عصفان يا رسول الله وإحنا ننطق نقول عصفان ما أدري فرنا في الحجاز يصححوني كيف ننطق الحقيق أنا ما يعني هو في الكتب خرنا عصفان وإحنا ننطق إذا بالنبوان والوادي عصفان ما أدري ربما هو السليم ما ما قرأناه في الكتب يعني ما حفظناه قط ضبط ليه ضبط بس ناس حطوا بيننا بعدين أنا خرأتوا عصفان وحفظتوا عليها ما وادي عصفان لقد مر من هذا الوادي مر من هذا الوادي هود وإبراهيم وموسى ليحجوا بيت الله عز وجل في حج بيت الله نعم وقد ركبوا بكران او بقوق للجمع باكر ولا ولا فضل جمل سبحان الله خطمهم من الليف الخطام بتاع المركب يصب يصب سبحان الله عليهم البرد للجام الحب للجام للجام من اللين من اللين سبحان الله وثيابهم آه... البرد اليمنية يعني الرسول كان شايف سبحان, سبحان الله, الله. فأني أسمع عج موسى عليه السلام وهو يعج إلى الله بالتبية الله, رب. أنا الله هو صل الله عليه وسلم خصمه التاريخ فعلمه الله صراحة أيضا هي النسق واحدة بس الشرائع مختلفة. أنا ودين واحد، فرفضت اتفاقنا. الدين الإسلام. نعم. ب بإطاره العام. طب يعني الرسل والأنبياء إلى ما يدعون هذه بيانات أمور. لا لا إلى شرائح. شرائح. آه و هناك وحدة الهدف في ال في يعني يجمع كل الرسل. واحد. طرف. وحدة المصدر. لا. لا. لا. لأن وحدة المرسل. ما. وحدة صحيح. المرسل. فااا يدعو إليه إلى الوحدانية. كل قوم كل دين كدرسون أن عبد الله ما لكم من إله غيره كل رسليات. يلتزم كلهم في قضيه الايه التذكير بالاخره مم. مم. كلهم اشتركوا في هذا المبدا والعجيب ان الذي حرف في التوراه حذف كل شيء يخص باب الاخره الله هو اكبر كتابنا كتاب سماوي ما في اخره طب كتاب من هذا هو نشاءه الله و... بني عادة. فلما القرآن شهد أنهم خرّفوها. برشد. وكتبوها بعيدا. بلا كانت عند الأيام الرهبان والأحبار اللي هم كانوا يعني محترمين يعني وكذا الله عز وجل كانت الكتب كما هو. سليم. فلما بعد كده لا, لا, لا توجد كتب صحيحة سيدي من لا هذا توراة ولا حتى. هذه وهذه قصة طويلة. الله حديث بعثه. يعني طب سيدنا موسى. ده. دينه الإسلام. بيانته طبعا طبعا اليهودية مثلا شريعته شريعته اليهودي لكن هو يدعو يدعو إذا ماذا الإسلام سأنا عيسى نفسه القول آه دين الإسلام شريعته المسيحيه عن النصراني عن النصراني عن النصراني. النصراني نقول مسيحي لا لا لا, لأ قالوا الذين نصارى ها لذين جن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرحو ولا لذين أقربهم وادى للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى, نصارى. ذلك لأن منهم قصص يعني كلمة مسيحي خلاص لا مسيحي لا لا هم يعبدون الله سبحانه يجب أن يعبدوا بعض زوجات نعم نعم وسيدنا محمد دينه الإسلام شريعته الإسلام, الاسلام. اتفق هنا هنا الطار لي لأن ذا ذا رسول خاتم خلاص خلاص تمت بشهادات نعم خلاص عليهم أعتمرت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينه نعم هي محمد ابن حلقات نورانية كل حلقة تتشابق مع الحلقة التي تليها وتتوافق مع الحلقة التي تسبقها مم. إلى أن تممت الحلقات بالحلقة المرامية لسيدنا محمد عليه فضل والسلام. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أرسلت موسى جدا. بالكتاب مبشرة وابن البتول فناول الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمد فسق الحديث وناول التنزيل لا تذكر الكتب السوادف قبله طلع الصباح فأتصيغ صنديلة الله سوقي يا سوقي يا محمد علي عليه رحمه الله لو رقيق طيبا هذا ربنا قال كلاما طيبا مم. وهذا حصة ختم للعبد صحيح. صحيح. صحيح طيب سيدي لماذا أرسل الله تبارك وتعالى الأنبياء والرسل إلى الأمم؟ أنت تعرف مدى أمراض المجتمع بعدد الأطباء الموجودين فيه؟ صحيح يعني مثلاً خمس يعني مثلا خمس مستشفيات في منطقة وده منطقة يبقى زي مثلاً منطقة ممتازة عند طبيب واحد ويلا الله ده ما شاء الله بالصحة جيدة يبقى ما شاء الله اليهود أخذوا أكبر شريحة في التاريخ من الأنبياء والرسل <تصفيق> الله <ها؟ تصفيق> ربنا جاء لهم أبو 324 نبي ورسول لهم لهم واحد له هم الله الله سبحانه الله ووو يقال يقال أن بعث لهم ألف نبي يعني يعني كان وصلهم ألف نبي لأنص النبي لا يكلف بتبليغ رسالة سنأتي في الفرق بين الرسول والذين بالضبط فلما ف... أمهن... كانت كثيرة الله يرضى عليه ما في مرض خلقي في العالم اللي هو عنده سلم يا رب يا لطيف ما فيش برض خلقي, خلقي. <تصفيق> يعرفه الشيطان أو يحس عليه أو يفرح به اللي هو موجود من كل في الوعد إلى الكذب إلى احتقار الناس إلى الإسر... يا حرفه في... حرفه في في في في في في عصرة الأنبياء هم لا يرون أن الأنبياء معصمين. القسق يقول النبين تغنه. القسق بس سيدنا لوط تغنه. القسق بسيدنا نوح تغنه. القسق ب ب ب بسيدنا سليمان. تقول التوراة إن سليمان في أواخر حياته تد وصار يعبد صنما في الكتاب القسق يقول. في الكتاب المخابين هكذا. هذا القسق دليل هكذا. فتر لما لما ضيق صدرك. فالأنبياء ورسل لعلاج افات البشريه آفات بشريه ونحن احوج والبشريه الان كلها افات نعم يعني فوضى البشريه عباره عن افات تسكن البشريه نعم او, أو بشريه تسكن يعني تسكنها افات نعم فنحن اولى الناس فمسلمين ان ننقي افاتنا ثم اذا رانا الغير وقصرنا جماعات متحضره ابو الاسلاميه حقه نعم بفضل الله ربما يحذو حذونا ويبحثوا عن المنابع لأن شقائق العالم كله بالبعد عن منابع الواحد هذا. طيب آه. هل لترتيب الأنبياء والرسل إذا ما قورنا بعلاج الآفات أو الآفات الموجودة سبب منطقي أم هو هكذا؟ هو ال أنت لما يكون أحد عندك يعني أمي لما تحب تشرح له القضية لازم تشرحها له ب ب يعني ب بوضوح بوضوح يعني مثلا الام داخله ولا لا زي جيب أنت بروجيكتور وتعمله و... مش عارف ايه تقول له الانترنت بيقوله وده والمنحنيات ومش عارف الكلام ده كله صحه على تطلع له المعلومه اللي خدها سيدي ده حطه عندك على الكمبيوتر وانت بتحاسب الادي انت لا لابد انه تجهز لابد أن يجهز. لا ان توضح له بوضوح شديد وإذا أردت أن تنهره فيجب أن يكون نهرك واضح ده. مش مثلا تقول له هذا لا يعجبني. هذا لو زين او تشحب واتس كول يا هذا تمام طيب ده بيدق قوم زي سيدنا نوح لما ربنا حب يعاقبهم ولم يؤمنوا بهم حصل لهم ايه الطوفان طوفان ده ان البشريه في بواكير وجودها نوح هو الحفيد الثامن لادم الثامن اه يعني ما مر وقتهم طويل بين سيدنا نوح وبين هاد شوف راح فين منحرفه من الأول يعني هي وردت هكذا؟ لا هي وردت على السطرة، <تصفيق> ولما جتب الله <تصفيق> آدم ظهرت قضية قبيل وحبيس ثم بعد ذلك بدت البشرية تردد، تتردّد إذا ابن آدم نقص قطعة الأرض، بعض بعض لأن الإنسان ما هنأ سفنات من الظلم الأخلاقي اللي وعده، عندنا إحنا أخلاق شيطانية، عندنا أخلاق سبعية، وعندنا أخلاق ترابية، وعندنا أخلاق نارية كلها موجودة فينا، بس القضية من أين؟ القضية من طبيعة الأرض التي أنت منها. ان الله لما أراد أن يخلق آدم هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم امر جبريل أن يجمع له قبة من تراب الأرض فجاء الناس على قدر الأرض التي أأتوا منها منهم الأسود والأحمر والأبيض وما بين ذلك ومنهم السهل والحزن وما بين ذلك صحيح هذا, صحيح. حديث هذا حديث صحيح, صحيح. يعني الناس تجلسها من طبيعة الصربة التي... يعني صلب ربما يكون في طبيعة خلقه حجر جيدة واحد جاي من طبعة الذهب كل آه. ما يدخل في مشكلة تهتز الله طب. واحد وعند يعمل فيه خير من هنا سبعين سنة و... من رمل من في الماء الرمل في الرمل ماء... في الماء الماء. بس هذا قد منصب زراعي بتصحط شتنا تنبل بوله البنسحه انذكر يرضى عليك الناس يعني فعلا كما يقال الناس معادن الناس معادن بها. الناس معادن. و... ومن هنا جاءوا في الجهريه تخيروا في الاستع هذا كما رسول الله ان اصلا هكذا في الاستع نعم سبحان بين الانبياء والرسل وبين الافات اه انت تجد ان ايه فيد أن القوم إذا قوم نوح دول إذا مسوم فرحة يعني أنا أسميهم نبي الصبر، لا أسمي أيون نبي الصبر، لا. أنا أسمي نوح. فائدة نوح؟ طويلا فيهم. يعني أحيانًا. في وخمسين سنة. وبعدين أصوريس من سبعة وخمسين سنة, سنة مسكون بخمسين محاضرة. لا. نعوذ للقوم ليلا ونهارا يعني كل يوم درسين كل يوم محاضرة ولما يشوفوه يعملوا إيه؟ استفسروا في وضع صارم في أذن لأن عيذات مقطع على شوفك أيون مذكر. فاستكبروا واستكبر هذا سبحان الله ووو وعندم يعني وصفوه بكل الصفات ورغم نعم. ذلك راح يتعبون أنا يعني هو قد جدل تناكرت الجبناء خرجنا بمن ساعدنا صحيح يعني إيه اللي عندك كان حتى عندك حتى ونركت تبعك إلا الذين هم أراضيلنا بابي الرق سبحان الله وبعدين يعني عجيب يال. عجيب طبعا لا ماهي الطبقية ماله لانه يتعالج ما مثلا عندنا طبقية إيه نعم آه أنا من خبيرة كذا أنا من أسرة كذا أنت كلام فتعرفنا من؟ أنا آه آه أنت إذا إذا من من بلد كذا؟ لا لا لا. سبحان الله. فاا ال كل الأنبياء جاءوا لمحو الطبقة التي هي موجودة الآن. يعني هناك سا معذرة على مقاطعتك هناك حكمة من قبل لا تبرقت على البشرية في ترتيب الأنبياء ورسولها كذا يعني سيدنا النوح سيدنا إبراهيم سيدنا إسحاق يعني سيدنا موسى يأتي قبل سيدنا عيسى سيدنا يحيى يأتي سعرا سيدنا محمد يأتي بالنهاية وندك حكمة منطقية لهذا الترتيب بالله. لأنه, لأنه اختيار رباني يعني إذا يقول مثلا قال لما لم يأتي سيدنا محمد مثلاً ما كان سيدنا نوح مثلا يعني نعم. سيدنا هو نهاية المطاف. ترتيب سور القرآن ترتيب, <ترتيب, <ترتيب> وصول الأنبياء بهذا الت بهذا الترتيب وبهذه <ترتيب> كل واحد ينهي مهمة معينة. أيوة. تؤكد ما قبلها تكون أوه مقدمة أوه للمهمة أوه التي تلي وهكذا يعني, يعني مثلا في فثلاث ال ال الأخرى. سيدنا موسى وعيسى وسيدنا محمد. <تصفيق> سيدنا موسى جاء بالتوراة في حكم قاسية <تصفيق> قاسية. ينسيء سيدنا عيسى يخصف بعض الأحكام ولاية بالشريعة، ففي التوراة أحكام بلا روح أو مفاجئ سلوكيات، ينسيء لنا عيسى بالسلوكيات بدون قانون لأنه يعتمد على قانون الإيه التوراة، الـ فجاء اليهود وخاضوا في عيسى وأمه، فالنصارى صار بالتالي تفروا باليهود وما جاءوا فيه، فأصبح الجزء الأول منفصل عن من الجزء الثاني في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ليواصل بحلة ويعيد الناس إلى إلى حقيقة التوحيد وحقيقة الالوهية وحقيقة عبادة الله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم فاصل قصير ونواصل اشتماعي الى شادينا الكلام فاصل ونواصل كونوا معنا صفوة الصفوة سيدنا الكرام مرحب بحضرتكم مرة أخرى ومع المرحب مدى الإثاني الكبير فضلت الشيخ أبو سيد الدكتور عبد عبدالكافي مرحبا بحضرتكم مرة ثانية طيب الفرق بين النبي والرسول ما يوحى إليه نعم النبي والرسول كلاهما ينزل عليه وحيا نعم سيدنا جبريل هذا سيد هو شورته أم سيدنا جبريل خاصة لا, لا لا سيدنا جبريل هو أمين وحي السماء لكل بسط فهو عاصل من آدم إلى سيدنا محمد عليه السلام. ولما كانواش عن سؤال لا يجيب. سيدنا جبرين. أنا فوق. غير ما يمد غير ما يمد المعمور فوق. آه. عن سؤال من تاني نقول سيدنا. عليه السلام ولا نعم نقول نعم جميل جميل ولا ولا وليه سيدنا. ودي مش سيدنا. الله هو مخلوق من النور. وأنا مخلوق من طين أيهما أفضل؟ النور. هو لا يعرف أن لا يعرف أن يعصم الله جميل. وأنا أعرف. وأنا أعرف اعرف له. نقول سيدنا جبريل عليه السلام. سيدنا نص. واحد واحد مبرر من معصوم من الخط ااا صحيح يأخذ صورة من عسلة الأنبياء بس العظمة في الأنبياء أنهم بشر لأن هذا معصوم معصوم بعسلة الله بطبعه مصير لا يعرف لا يعرف المعصية لا لا يقصد بباله مثلا نعرفش أنا أنا جائع أنا عطشان أنا غاضب فذلك إيه ذكر ربنا راح بعث لل للأمم إيه بشر أو أم لا يعصون الله ما أم أم الله ما يفعله لو نزلنا على لو نزل الملك ها لو لو كان الناس دول وملائكة يمشون مطمئنين في الأرض لأن عليهم ملائكة الرسول عشان يرد كلام بلاجتهم ماذا أقول لك سوم رمضان نعم ورسوم رمضان أقول آه تعالش لا تأكل ولا تشرب ولا تعرف الغرائز انت براحتك كلام براحتك يا عم يقول فهم لكن لا لما أنا بشر أأكل وأشرب وأجوع وأعفش وأقول هذا الكلام بنطبقه على الناس بأكمله. نعم هذا هيك ما يوحى إليه. نعم ولكن الرسول يؤمر بتبليغ رسالة له رسالة. آه يأمر بتبليغها. آه يعني النبي في ذاته مصلح. بس ليس له لكن ليس له, له رسالة. لما بقوم بتبليغ رسالة ما له ولا شرعية وبالتالي ولا, ولا شرعية. ولذلك لما نقول كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. تفضل كل, كل... على فضل. ليس كله يعني كل رسول نبي نبي وليس كل نبي رسول. رسول الرسول صاحب رساله ومنهج وشريعه وهو نبي وكتاب وهو نبي وهو نبي طبعا آه. رسول اليك نبي رسول اما النبي فليس له لا ليس لو سنه ولم بمصلح اجتماعي مثلا كانت له امارات مثلا يعرف به على يقول للناس عارف أن هذا نبي طوم له معجزات لهو معجزات رحبا. وللرسل معجزات الله عشان لان البشر ما لا يدون آه... شيئا يعني ملموسا ملموس ملموس ما سبحان الله, الله وهو مما برع فيه القوم نعم طب هل مسألة الاستفاء هذه إلهية أم هي ملكات نفسية لا ملكات لا, لا لا, لا. الاستفاء بوش بذاتنا هو اختيار إلهي اختيار رباني فيضع رب العباد بهذا الاصطفاء هذه الملكات عند أنبيائه ورسله ليوافقوا هذا الاصطفاء يعني مش من صناعة ال... البشر لا. لا. يعني سيدنا محمد مثلا لم يقوم نفسه لكي يكون نبيا في قبل لا. الأيام مثلا لا. لا. لا هو هو وضع في هذا ال... الله هذا الأمر من بدايته يعني كان عنده ست سنوات وكان كعبة تهدمت فكانوا الأطفال بفرصة أن يحملوا أحجار الكعبة ويحملوا مع أعمامهم أخر. فهو يتعثر في ثوبه يقول فأرفع ثوبي أضع على كتفي وأضع على الأحجار فرأيت من يلك فأحتست من يلك يعني يكشف كده فرأى أحس أن حد لا كذب في نص الحالية أسر نفسك فتعثرت طفل وقع من خط فلما قمت سترت نفسي فلما بعث كان يجلي ذكر وقل أنا إن الله أرسلني انا ان الله اصلى يا على عين الله الله استطاع هذا هو الاستطاع هذا هو الاستطاع حتى اليوم اللي قال صاحبه ون... ان كان هو, هو بعي وانك باعيوننا هو بعين الله سبحانه وتعالى منذ ولادته يعني ليس للبشر دخل في تسبيه انفسهم في تبرئه انفسهم لا لا للبشر دخل يعني كنا احنا عن خير البشر لا الرسل لا يقص علينا، لكن نحن كبشر يجب أن نزكي أنفسنا، أن نزكي مش نزكي يعني يعني نطهر أنفسنا ونجتهد ونحاول أن نصنع ما يرضي الله سبحانه. يعني هذا قدني لسؤال آخر، مفاده بالقطع هنالك صفات محددة واجب توافرها في الأماكن والرسل ما عندنا. ما هي؟ أول شيء الصدق. الصدق. مع الله. ومع النفس ومع الناس. لا ما في رسول كذب. لا. لا, لا, لا أبداً, أبداً, أبدا لا يعرف الكذب أبدا سبحان الله فما سؤل الر إحن وكانت قلش أبان حبدهم وقبل قال فقال ممن الرجل قال من ماء هو يعلم مغز السؤال لا, لا لا لا من ماء أنا من ماء وجعلنا من الماء كل شيء الماء هو ما كذب بس السؤال على ذمة السائل بس ما ما حلفه أحد ده هنا لما يكون حلف لما يكون قصر واللي والدي... يخليك تقسم بكل مسلم طب أو... أو... هذا بيك... اه طب الشروط يعني اه اه يعني مثلا اقول ايه يا سيدنا الشيخ طب اقسم كده ان انت كسرت المبنى التلفزيوني اللي هو من اقول لك جئت وانا ما, ما جيت الى التلفزيون انا جيت الى مكان اخر مم. هذا هذاكد هذا ولم تحلف ما انت بتق لا انت بتحلف اه, آه. و... و... و... وان نجس على المحلف لا على المحلف ولا نحلفت كده ان انا لا لا لا في مجال اروح بنفس المكان لا لا الصدق اصلا اولك شيء يوم انثى ابراهيم ابن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ الشمس خصوصا تمام فقالوا لقد خزت لنا ابراهيم وقالت فانا الشمس قد حازمت يعني فماذا فنذا قال صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا حسب انه كثرت دماء تحت انما نقول ان الله ان له رجوعا تعليقا على هذا إن الأمينة على وحي السماء أمين على عقول الناس الله صادم حتى ما مش قد أعبيها أعبيها وباله إبراهيم لما مات لا لا تمر عليها هو معلم هذه السفة الأولى الفطانة الزكاة فهي نقول الأنبياء فهي يكون ذكي ذكاء خارق الأرقى مراكع عقل الإنسان. طب هل كان سيدنا موسى نحن نتناقش؟ كان سيدنا موسى زقيا حينما وقف الرجل فقضى عليه؟ لا هو هو سيدنا موسى رأى باطلا أمامه رأى باطلا رأى رجل مصدعفا. ما هو ال اللي يعملوا في في في مصر؟ طب ف... يشتغلوا صخرة. يعني شخرة بني إسرائيل عبيد عبيد ولا وقالت عبيده ماش عبيد من غير مجانا مجانا مجانا <تصفيق> يعني عمرنا بالطعام والشراب يأكل واشراب فقط. فقط عبيد ما يعمل سبحان الله سبحان الله فسيدنا وسلم شاف واحد ما وهم هكذا يعني لابد أن الذي سخرهم فراعين بصدق يعني هم <تصفيق> يكذبون ولا يصدقون وكذا وهم وكذا وهم لا ينحنون إلا القوة هذه أخلاقياته يعني يبدو أن الذي كانوا سخروا بفلك كان كان كان قوة باطشة أنا لا شك ولا ما ولا ما منا فرعون وهمان وقرون أنفسهم كانوا خاطئين جملة كانوا خاطئين سبحان الله فااا فقضيت أن أن أنا أنت بتسخ بسخر, بسخر جنسي بجانا وتشغله وبعدين كمان ماذا تضربوا في الشرع؟ طلبنا شرط راسه الذي من سيعطي على الذي من عدو؟ فواكزه موسى فواكزو لم يقتله هو موسيقى. موسيقى. هو, موسيقى. هو ريح ايده عليه على فواكزه الضربه بخفه ضربه لا يؤدي لا يؤدي إلى موت وكان قوي سيد موسى يا الله عليه موسى فكان من ب من ببلد هو هو, هو هو يعني وقعد. معدله أن سطر الجانب هو كان الان بوحش وكلف لا لا لا ما كان عنده ثلاثين سنة كان ما كان كله قبل تقريب عشر سنوات فجأة هذا سيحصل أمم نعم إلّا ف... الذكاء والطاقات ال... ال... الخلو من العيوب ال التركيبية ما يكونش في شيء يعني مثلا ما يكون شعور ما يكونش في شيء يعني ما عنده شيء يعني ناقص في ذا فلازم يكون كامل خلصت إنه موسى كان في لسانه ف... وقع على النار لا مش وقع نار كان في لسانه رتبة رتبة اللي هو الألفخ لا ينطق هذا يعني لا هذا هذا هذا كلام من العلماء هذا رأي هذا رأي, هذا رأي ولكن فلهرون هو أفصح مني لسانا هذا كلام سيدنا موسى نعم أفصح في إيه واحد عشر عشر سنوات لا ينطق باللغة المصرية التي كانت موجودة فيه وإنما ما يتكلم إلا بالعبرية أو باللغة التي كانت فيها في مدين فلما أرسل المذكور فتخلي فلهرون ده أصل نصويم ما شاء الله عز في تغيير اللغة واللهجة لقوة الله هذا. فيكم. يعني أنت في بعض. هو قال هذه بعدما لبث في مدن عرفت. بعدما تركوها ومش. بلتى اللذة هو الأصلي. ومش, الكلومات الكلومات الكلومات ومش الكلومات الكلومات الكلومات يعني مش فصيح هارون. هو فصيح لكن هارون أصح. أصح. وهارون أصلاً كان هادئ السمت هادئ الطبق نعم. فالهادئ دايماً يخرج كلمات واضحة. فأن موسى بطبيعته يعني عنده اندفاع ل لنصرات الحق. قوي. هو هو طبيعته كيه. طبيعته اندفاع لقوة الحق. على الحق فبالتالي أن هارون هو أصح من لسان يعني ليس لعيب في كان رايبين الكلام نفس كان يبين الكلام سيدنا مصطفى بس هو قال وهو صغير كانت فوقع فوقع لسن النار فأصابه إذا كان المتخول مش عارف يقول المستمع طيبنا موسى لما كان الحسين ينطق الراء غينا لما كان عند رثة كذا لا فيقول رثة وناريسها عن عمه موسى ينطق الراء غينا آه غينا آه يعني ف... هو نفس أنا... يعني كذا موجود الآن بعد من علامات الجمال صحيح يعني مش بس ليست... بس تعيد في النطق كذا في اللغة الفرنسية الفر الفرنسية فاغي ما ال ان من في فيه عيب مثلاً مثلاً. لا, لا, لا لا لا لا يجب ان نقول عيب خلقي ان الله ما خلق عيبا مثلا عيب تركيبي في نقص مال لكن العيب خلقي لا الله لا يخلق عيبا هذا فردت ان أعيب. العيب ليس من الله انما منا نحن العيب الخلقي الله لا يخلق ولد مثلا لا نقول لا, عيب لا نقول لا لا عيب خلقي تادبا مع الله عز وجل خلقه هكذا بحكمه العدم الله ما فهمها وقد لا افهمها وقد لا نفهمها ولكن لو قتل مصلحه لكن هو لو لو لو لو لو خير لاختار عوره <تصفيق> لو خير الصباغ الحقيقة الحقيقه قال ابن عطاء إذا رزقت الفهم مثل منع عاد المانع عين العطاء تبارك الله ليس فيهم آه آه آه آه عيب اعيد عيب مش عيب مش يعني شيء مش يعني مشينه مش او يا سبحان هو صحيح. بدنيه فيهم مثلا لا بد عنه ما ما يكون بعيد عن الدنيا سبحان الله سوف قوة البدن تدل على اعظم من ضمن القوه والتحمل وما في تقريبا نبي او رسول الا وراه الغنم تقريبا م. الغنم انت لما تراقبها كده وانت بن الحضارة من الحضاره ابن 2006 ميلادية لما تكون متوتر حيث تأصل بسرعة والإشارة تغلق عليك ونت عندك ما وعد لنشرة الأخبار ولا ما وعد للقاء مش عرب برنامج الشهور عصر متعصر تحتها لا لو رعيت الغنم اياما أو شهور ما يكون عندك هذه العصر وهذا هذا وذلك أنا أنصح كل الادارات الكبيرة من وزراء إلى رؤساء وزراء إلى يروح يروح <تصفيق> الغنم أول قبل ما يتولف عشان أسبر على الشعوب لك سيد ده؟ طب حسنا الله ودامك قطيع من م واحدة تروح فاشكه كده غلط ماشي كده انا ماشي كده شد تعود م. تروح هو بهدوء يمشي في حياتها ويرجعها وبعدين هي ماشي على تواد هو يمشي على تواد عصابه تهدا تصدق لكن نحن الله. في الصواريخ والسرعة وما نقوله هنا اصبحنا خلاص فانا اصبح حقيقه يعني من ضمن الدورات التدريبيه يروح على الغنم في بتاع وبعدين يرجع على الغنم سيدنا محمد الله طبعا على الغنم في قرق من سيدنا موسى يعني حينما خرج من مصر ما راعى غنم راح اي, رعها أي؟ من سنة 30 سنة سنة 40 سنة يروح على الغنم عشر سنوات ربع حياته في الدعم خرج. حينما خرج ما خرج ما مش رعه. مش, مش واجد بنتين روح. روح. بنتين هو سيدنا لا لا لا. سوف سو فناتي لهذا السؤال لما لما قال إني أريد أن أمكح كحدا هاتين على أحدث تأجز هاتين على تأجورا ثمانية حجتين على ثمانية عندك فلما قال موسى فلما قال الاجل للعشر سنوات دي خل على الغنم هم عشر أم ثمانية بالمناسبة <تصفيق> عشر سؤال الرسول قال قضى أفضلهما وأحسنهما نعم نعم لما سأل الأعرابي رسوله صلى الله عليه وسلم أي الأجرين قضى يا رسول الله قال أن حتى أسأل من هو أعلم مني فطار جبريل نعم انا جبنت كنت موجود ايام موس ابو موس وجبريل احلف نعم تم عند الرجل الصالح ودي الاثبات عملي لا الصالح مش صالح مش سبحان الله قال حتى اسال العظيمه الخبيث الله هو وهو شاهد لانه غير مقدول لهم في الفتي. سبحان الله ما شاء الله واخدين اذن هذا كلام خطير ما <تصفيق> احنا واخدين اذن من غير اذن <تصفيق> سبحان الله ف... فقال قضى موسى أبرى الأجلين وأفوالهما وأنا قلت من قبل ربنا في لقاء سابق أن لما عدنا إلى التلخب دستور المصر القديم كانت عقوبة القاتل تسقط بعد مرور عشر سنوات سبحان الله لما رمح هو مصر كانت عقوبة القتل فقط فقال سرعا ذروني أخذ الموسى يعني إيه أقتل القصاص لا ذروني يعني إيه ذروني أقتل أتركوني أتر... يعني طبعا تقتل أتقتلوا أمي لأنه كان في قانون يا ما نا يمنعه أنا ذا. يعني لكن عاد إيه، كان عايز مم. قانون استثنائي. قانون طوارئ. يتع... يعني به يعطّل قانون ويقوم برقاص أبل. ما هالطوارئ؟ يعني إذا حتى إذا حتى نقف عند ثروني هو كانه يستعد وكانه هنالك مانع يمنعه من قتله. لأن مهما كان في مجلس الله على. ولكن هو هو هو فرعون. فرعون ذلك... هو يقول ما يعجبه. ماذا؟ يعجبه ما ذلك في إدارة حاكم؟ أنا أسف فرعون فوق القانون ده هو على وعلى فوق الناس انا لا هو الفراعين في العصر الحديث تقريبا غير فرعون ان فرعون على في الارض والله فرعون هذا بالنسبة للفراعين الصغار الذين ظهروا على مر التاريخ سبحان الله وكانوا يستأذنوا من, من رعايته داروني مش كانوا لا يقدر ان يقف امام القانون اصحاب الحل والعقب من القانون على الكل وهذا مثال ان هؤلاء الناس كانوا كان عنده كانوا واقفين عند قوانين ديجولد صار ديقول فرنسا في سنة ستة وستين حضر أم عملوا اجتماعات كبيرة ان فرنسا بدأت صورة الترهل والتاخر تظهر عليها فسأل سؤالين انا اريد ان اسال سؤال حال القضاء في فرنسا إيه؟ قالوا جيد قالوا حاله التعليم العالي في قالوا جيد إذا قال فرنسا في تقدم القضاء, القضاء والتعليم العالي بلاك فيكم تعالى يا رب الطبطب ما حاجة إذا فيهم قوة وفيهم هذه الصفات المشتركة الصفات الناعمة مو صبر وجلد الصفات الأخلاقية حسن كن في كلنا في كلنا نقول نرسول ونقف ونشوفه ما حاجة البشرية إلى رسول الله أكبر وقد هبط آدم وهو رأى العداوة تظهر في إبليس وطرد من الجنة بسبب طاعة إبليس ونسياني أمر الله تبارك وتعالى ثم بالتأكيد أن سيدنا أدم عاهد بهذه النبوة إلى أولادي وإلى أحفادي لكن في قابل وهابيل ما استمر الأمر كثيرا جميل. قتل قابل وهابيل ثم جاء نوح في العقد حفيد السامن والناس كلها والعاذ بالله انحرفت بعيدا عن جدد الطريق وأشركت بالله عز وجل إلى هذه الدرجة إبليس يعيث فسادا في الناس وبعدين سيدنا نوح لما مات كان عنده اربعه كبار من صحابته فجاء الجيل الذي من بعده قالوا يبدو ان ابنائنا سوف انسوا اجدادهم الصالحين فنعمل فيهم ايه نعمل كنفير. ايه نعملهم <تصفيق> صور صور نبص لهم صور عشان ايه اولادنا يذكروهم هذه مداخل الشيطان اللي هو عديه وسوا ويعوس ويخنس دول الخمسه تمام الكامش ضروري حتى ذكر بالقرآن وقرأوه لا تدارونا وده, وده, وده من الصور ولا يعوخ وده من فلما وضعوا الصور الخمسة هؤلاء كانوا مجرد التفكش خطوات الشيطان الزباك انت عشان تذكر جدك جيل اللي بعده يقول لذا جده كان صالح طب انا اتقرب به الى الله جيل جيل اللي بعده عبدهم من دون الله خطوات الشيطان خطوات الشيطان راح يقول له يا اخي التمثيل حنا ولم تفكر يعني سنة 2006 هعبدهم وانت يعني اجدع من هؤلاء الآن نسأل مثلا اتخذ التماثيل في البيوت فففف فف ادخلوا في الشفنت ده هنالك من من من يبيع اتخاذ التماثيل في البيوت واستند الى الايه يصنعون له ما يشاء ايوه ما طيب ما هو من المعرب وتماثيل لسيدنا صلى الله عليه اللي هي ايه الشرائع ما شرع على غيرنا لم يشرع علينا كان بني اسرائيل عشان يتوب ينتحر اخذوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم صح ولا نعم ف... هل هل عندنا متابعه عليها هل... هل التوبة عندنا بالانكار سبحان كان الصدق عندهم يضعها فوق قمه الجبل فانزلت صاعقه عليها علم أن صدقته قد قبلت ولم تنزل صاعقه عليها يعرف أن صدقته لم تقبل ودي قبيله هبي اذ قربها دائما فتقبل بالحديمه ولم يتقبل كيف يعرف انها تقبلت فقبلت هكذا بالفعل كصدقه سبحان الله ولا يستفيد بها الفقير هل عندنا في الاسلام لا لا. يبقى ما ما شر لا لا لا يجوز لنا ان نقول انه مشرع لنا لكل منكم جعلنا شرعة ومن هذا يبقى ما تقص على سيدنا سليمان كان عنده الجن يعملوا له الاعمال وهاروت وهرته احنا يعني نخرص البنود ونجيب وجبه كامل الاعمال ون... لا. لا. لا. ما كان لغيرنا ليس لا لا فيه هو ما ما سيدنا سلمان لم اوته النبي عليه الصلاه والسلام من تسخير الجن دي خطيره ولا بناء الغواص يهدي بركه لا ينبغي لأحد من بعدنا بس في نقطة نعم الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما اوتي نبي من من ملد إلهي ووصفات زينده وعطايا لكن في رسول الله صلى الله عليه على ايش توصفها هل ولا يعني مثلا الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا نعم الرسول يقول ايه لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خالل الرحمن صاحبكم يقصد نفسه نفسه ونفسه نفسه. آه. يعني انه هو نفسه. خليد الرحمن سيدنا موسى كلم الله هو والله ورسوله صلى الله مكلم الله عز وجل لا تمنع رأس سيدنا أخذ الصلاة ازاي اه اه يعني ده يصفيق. ده عبر ده لا شايف. لا ده صحيح. يعني اصطلح كيف بلغ بها جهرة من الله بدون واحد بدون واحد وحده واحد آه. يبقى دي التكليم اهو خلاص تضويه احياء الموتى لا, ف... لا والله هو ده هو عيش. احياء احياء, احياء الموات اللي كانت في الفروج اهم من ان اسوء ما كان عند العرب كما كانت عندهم صفات جيدة حسن كان عندهم اسوء الصفات ال ال ال اللي في تاريخ الأمم. فسخر الجن مثلا سيدنا سليمان الله والجن كان ااا كان يعتدي يستمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آه صح. وورثنا <تصفيق> إليه بالعكس كان يخطو على أبو هريرة خط. سيدنا محمد. آه وماشين باللي وننتظر يغدى أبو هريرة. ماشي رزق يبود. طب ليه؟ طب عشان ايه طب خطو ده يا طباخ؟ طب أنام؟ طب أصحح؟ يا والله. نعم. عس فالموهّم يعبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعه أبو هريرة وكأنما يكلم أحداً. نعم. لما سبحان الله يقولوا إن إخوانكم الجن كنتوا أتلوا عليهم كتاب الله عز وجل قل أوحي إلي أن هم سمعنا الجن قالوا إن سمعنا قرآنا قرآن عجبا عجب. قرآن لأن هم لما كانوا يتصيدوا الأخبار اللي في الملكة العلا تمام؟ يبلغونها تمام؟ مم. فبدأ وضقت الأبوال بازالباء مع ما عارفوش يجيبوا أخبار فمن يستمع الآن يجد له شهادة خلاص؟ يبقى الرسول ختبواه، فارا من نحن ما دل علامة نحن لا نأتي بأخبار من الملائكة العلا إلى في رسول، فالوسطة بين السماء والأرض هي المثال. بعد أبحثوا، قلت وهو راجع من الطائف. ربنا سبحانه وتعالى يد الله الحانية لما توضع على قلب العبد، شوف فاردو ورمبوت الحجارة، وكذبوه نعم، وأووه إلى إلى البستان، وخرج ربي إني أشكر لك بعض فوائد وهو راجع وأمن به عباس وهو وبعدين قال له انت منين قال له من ناوى قال له بلدي اخي يونس أهو تعرف يونس قال هذا أخي يونس من فقبل عنداس وقدمه وعاد مسح الدم عن قدس سبحان الله يا, يا الله, الله وهو راجح لا الله تزل صوت الرحمن بيعوذ القران الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان فكلما صدقيت فبي فبأي آلاء ربكم ما تكذبان يسمع من يقول جماعة نفعل ولا نفعل باي من الائك نكذب يا ربنا فلك الحمد يلتفت لا يجد شيئا ان اولي علم بعد بعد ذلك ان هؤلاء هم الجن لما سمعوا قالوا سمعنا قرانا عجبا فلما قرأ سوره الرحمن على الصحابه سبحانه وجدوا مواجمين من, من من من من, من, من, من, من قال اخوانكم الجن كانوا اصلا منكم قالوا كيف قال كل ما قلت أكدو تاليًا. فبأي آراء ربك مرتادون؟ يقولون ولا بأي من يا ربنا نكذب بارك الله فينا. نعم. يطيب لي أن نتطرق لا قبل أن ننهي هذا اللقاء في هذه الحلقة الأولى من صفّة الصفية مسألة عصمة الأنبياء. نعم. هذه الأنبياء بالفعل معصومون من الخطأ؟ لا. لا. نعم. في بس مثلاً؟ في لا يعني في رأيين. م. م. في رأيين. نعم. في هناك رأيان. نعم. الأوراء يقول أنهم يعصموا منذ أن يصير الواحد منهم رسولا وقبل ذلك أبشر عاد لانه غير سيدنا موسى مثلا, مثلا. هذا رأي. نعم. الرأي الثاني لهما معصومين بس نضرب امثله ال من الذي نراه من وجهة نظرنا أنه, إيه؟ أنه ليس أنه لم ذنب. نعم. يعني قتل سيدنا موسى لل, لل... للمصري هذا. أبونا آدم من سيدنا إبراهيم. هذا ليس هذه ليست عصمة، هذا هذا كذا يحسب نعم ربنا آدم، وقلنا يا آدم، رزقناه عنده وذو الجنة، وقلنا منها حيث شيوطه، ولا تقربه. هذه شجر. تبختار من هذه الشجر صحيح؟ هذه معصية ولا مش معصية؟ معصية. هي معصية، لكن هي القضية المشكلة. يقول ربنا معللا ولقد عهدنا إذا آدم من قبل فنسي فنسيه، ودم نزيد له عزمه فالمسيان. هذا الإنسان التصرف الإنسان ان الانسان فلذلك الله عز وجل لن يحاسب الانسان على نسيانه هي ليست معصيه ليست معصيه عصى ادم ربط عصى على الامر في ظاهره لأنه هو منزه في ظاهره لكن هو ناس فألغي الاسلام بالنسيان هذا راي لا، الراي الثاني انه عصى لم يكن نبيا بعد ما مش من ساعه ما لا قال ايه وعصى آدم وربه فغوى ها. ثم اجتباه الله أكبر استباه عليه فالاستباه هو الاصطفاء وهي رضوانه فلما استباه موحي ما قبلها هذا ما يريحني يعني العصمة من التكليف من عند التكليف, ما عند يصيب التكليف رسولة. لم يعصى بس خلاص تمام قبلها لا لا خلاص سيدنا آه ذنون اه اه تمام وضع نون الذهب مغاضبا فظن اننا نقدر عليه فنادى في البرمه تعالى كلمه نعم احيانا الانسان يريد من نفسه ان يضع الخير طيب. فهو هو قوم لم يؤمنوا به طب ايه رايك يا دو كأنما يقاطب نفسه أنا أترك هؤلاء وارح لقوم أحسن منهم فذهب الى قوم خرج مغاضبا من قوم طبيعي بالله ذهب مغاضبا لمن لقوم, لقوم مغاضباً. وليس لله لا لا مغاضب لقوم م. فظن أن لن نقدر عليه من القدر وليس من القدرة من التضييق. يعني, يعني فأما الله. الإنسان إذا ما بتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي آه. واما آه اذا ما بتلاه فقدر, فقدر عليه رزقه أي أيه ضيق يعني الرزق بمن يشاء ويقدر يعني يضيق يعني يوسع لمن يشاء و... ففضلنا الا نقدر ان نضيق عليه الأمر في ان يخرج دون استئذان الوحش ليس ليس بمعنى أو نستطيع او دلبي. نستطيع. دلبي. ان لم يتبحر العبد في اللغه لا تصدر استغله بدي اقولها لاولادنا وبناتنا في البيوت. يعني فضلنا علق انا كل بتمشي ولا مش لا ده اللغة دي سبحان الله لأنها مادة القرآن نعم مادة القرآن سبحان, سبحان الله فاا فاا وهناك كان مكلف ذنون كان مكلفا جميل فاا فغضب من قبل ولم يصبر لا نه ما هو, هو بشر. بشر ما هو بشر ما هو يغضب ما صبر صبر الأنبياء لا هو أمين. من ط ط طالع طالع طالع عصيانهم لا فطيب إحنا هم اللي هو غلنا ما ما نسحبش من الدعوة أنا قلت أجهز من الدعوة أنا ما لن أدعو لا أنا روح الناس تمين أحسن <تصفيق> ها مش شرط ربنا غد سيدنا نوح يا نوح إنه لا يوم من قومك إلا من قد أمر فلا فبتأس كانوا فعله صرنا هو بتأس سيدنا إيدنا يوما سبتأس ما فظن أن لن نقدر على أي ضيق عليه الأمر نفسي. في أن يأخذ دون استئذان الواحد وهذا هو خطأه بس خطأ خطأ إيه خطأ في إختمار لكن هو مستمر فنادى والفائل الترتيب والله أول, أول من نادى لا لا واحد غيره الله هو أنا خالص في سبيل الله أساسا ورايح ثانيين مكانيين. ما مع هذا الكلام. يأخذ ي يقتلين حوت. لما تاب؟ هبطت عليها رحمة الله. لا ما لا. فأرسل لا. إلى كذا او يزيد. لا, لا خرج في العراء ثم ثم عليه شرته من يصيد وأصلناه إلى مئة ألف يزيدون في أمنه فمستعناه ورايح. فإذا كان قرار صار بارك الله فيك. سيدنا إبراهيم. إبراهيم. إبراهيم. قالت جن عليه الليل. هو هو. قال هذا ربي. طيب من يقول ان سيدنا إبراهيم كان يعبد ال. طاش. و... و... لا الله استغفر الله لكن موجود. هذا موجود. يعبد الأفلات. وي وي يقولون هذا. ويقولون فلما رأى الشمس قال. هذا ربي هذا أك. هذا ربي. هذا هذا نعم. فلم تجلس مع إنسان مسلم تحدثه عن الدين نعم تعطيه حقه تقول الله واحد ودا إله هو نعم ورسوله ما يقول عليه سفسلة ولا القرآن ما عم لكن لما تجلس مع واحد ملحد تقول أصل القرآن يقول هو غير... لا يصدق القرآن يبقى أصلاً أنت أغلب الحوار بينك وبينه متكلمون في حدث ما منطب بمنطية حقي أقول لك مثال بسيط نعم أنا في في جماعة أجان عجيب وهم متخصصون في جامعة من الجامعات في في في في الحاسب الالي قلت يعني كانت بام ويندوز 95 ويندوز 98 وميلينيا ما شاء الله يا كابتن سبب الكمبيوتر المره دي <تصفيق> <تصفيق> في الاسبوع النهارديه يهوديه ويندوز 95 والمسيحيه <تصفيق> والنصرانيه ويندوز 98 والاسلاميه العجيب ان ويندوز 95 م. تقدم لثمانية 98 ثمانية وتسعين تقدم للميلينيا، فإذا قلنا أن الإسلام ينصح ما قبله يتكامل مع من قبله ولا يفسد، بس المصيبة أنه خمسة وتسعين وثمانية هم اللي بيفسدون. إصدارات، فأنت فأنت إذا حدثت ما لا يؤمن يجب أن تدخل معه في الحوار الاستدلالي العقلي، هكذا الخليل عليه السلام. ماذا فعل؟ هو دخل في مسألة الاستدلال العقلي معه قال خلاص أنت بتعبده إيه؟ بنعبد طب الطبومان. لما رأى قمرا بازعا، هذا رب راح الصنط لما أفس، الله. فلما يأفس، أول رب يأخذ بالو من الثاني، من يأخذ بالو من الثاني. وكانوا يحاجهم على هذا. لا حجدهم يثبت لهم, لهم, لهم يعني تفاهة حججهم. يعني هو قالها مناظرا. من لم يقلها معتقلا. لا, لا لا قالها للسلال وللتمصير وليس للاعتقاد وال. فلما رأى الشمس بازغة، قالوا لا سبقنا القمر خبيط مع الشمس. قالوا مال مع الشام هذا ربي هذا أكبر على الأقل ذا أحسن من لا مطل فلما أفلت طب بس قال إن لم يهديني ربي بعده لا هذا منه لا لا لا هذا رضن على ما هذا رضن على لا لا لا, ده ده ده ده لا ده ده من بعد أنه يقول لهم لاو لا هداية الله عز وجل للعبد لما اهتدى إلى الصراط المستقيم عنده أن هديتي من الله فأنت عباد الله ما اهتديت بيهدي الله أنا أنا من البداية مفتدي بالله أنا من البداية. أنا, أنا أنا أجادل معكم عشان لل قال على سبيل المناظر أيضا. لكن أنا لا أنا, أنا, أنا لايتب دافع منهم لإن مهديا يربي. لا من قبل من قلب. أنا كنت ضدي. الو ده زي بالنسبه لكم انا مش بعلم منكم بس ربنا يهديكم لا نقف على راسه على راسه <تصفيق> <تصفيق> لان مهدينا رب يقصد من قبل وليس لما افل واخفت الشمس والقمر والشاف والخبيث الله أكبر عليه لكنها جاءت بعد بعد زي ما تاخير انت مش بتقولوا في اللغه في طبدها اه صوت بلاغه لا ندي رب بمن خط نعم بكون في ضلال بالنسبه لهم اعبد القمر واعبد الشمس وهذا من باب الاستدلال والمناظرة والإقناع وليس باب الاعتقاد أو مم. مم. مم. وبهذا نصل إلى اسم الأنبياء حتى من ساعة تكلفهم بالرسالة ما أخطأ وما عصر الله تبارك وتعالى أبدا مم. عليهم إلا إذا السلام. فهمنا فهما قاصرا في كثير من الأمور ونحن سوف نأتي بقول نبي لنقف ونتوقف ونستفيد ونشرح ولعل الخصة نضرب بها المثل وننزلها إلى الواقع عبر الله عز وجل لأن يرزخنا وإياك والمستمعين والمستمعين والمستمعين والمشايدات الإخلاص في هذا البرنامج ربما نخرج سائدة لأولا ثم لمن يستمع بارك الله لأنه في حاجة من... لأنه تعلم بارك الله ورحمة شكرا فيه. لكم على هذا اللقاء الله. ودعنا نحسن بأبيات شوق الجميلة جميلة التي قلتها فضلاتكم في هذه الحلقة بارك الله فيك يقول وهو أمير الشعراء سبحانك الله خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أرسلت موسى بالكتاب مبشرا وابن البتول فناول الانجيلا وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وعلم التاويل لا تذكر الكتب السوالف قبله طلع الصباح فأطلقني له كل بالحب عشنا للقاء بالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان وغدا قبل هذا الموعد بثات كاملة حلقة جديدة مع بايل استماع الكبير فضلت على الشهرة لسادع الدكتور عمر عبد الكافي وصفوة الصفة حتى ذلك الحين استودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والحمد لله وسلام على عباده الذين صفا الا الله خير اما أم يشركون